الحميل في الحميل في <تصفيق> اه.. نسلح يحبك الهيار اه.. يتبقى بوره ان شاء الله تتعى مصر والعادة اربعة و اتنى مصر والعادة خميس كاسر ممكن يبقى رباط الهدي عشر؟ حاوه المباجعة المباجعة الخروجي المباجعة الخروجي انت حضرتك اولا هتوني تتاع هوني تتاع مصر فمثلا إيه مش تريد ضبع العيد تيجي متأخر شوئي ده أبنائي يعني تسمعي شكل الثاني عبد الأولين من المشكل هتيجي تليجي بلد بدي الجسر هتسمع على قدمة لضيف ومعه على في مزايد الحفقة لبعدين ما عدي لاش مش هجل مصير ما اللي مش كيف تليه أنا حتى أم تفع مصير هني حاس وطميرها ما لأفاكش عشيزة حتى أم تفع مصير من إجل عشرة مثلا وما دي موجست على رجال شوارك تبعنيين خاصة ومس ساعة برضا خيرو كلمة المعنيين من تبعى تفعة من تفعة حلوك من أجل الضروجي مرضا خلطنا الضروجي إلى حضر السلح معايات دجال الضروجي من أول شبطة عشرة حتى شبطة نتبعى وشاركة إذا كان حلوه ومفلاح ورنيعنا وحيثنا وشارحنا وكل حتى إذا مراجع الضروجي من تفعة أوش المسيشة تماما اجي معايدنا للفاضل بس عشان لوحات مش متلم من الجدول فاضلنا حسة فكرة وبعده مع ريفيشن يوم الحميس ساعت بها تقوم رجل الوضة دي فيها مكان الصلاة اول كدو كدو كدو كدو كدو كدو كدو كدو جاتين يالا كريم حاناته ريفيشن هاناته الافلايت وقت ان شاء الله اا هنبدا بصفحه 70 فصل 21 يعني استاذ الدكتور دوره التكني in eoregua طب على ايه بعدين يعني مش على بالناس كده يلا يا ياسمين اللي باقي يطلي يطلي بسرعه واللي بيخلص خلص بسرعه ويلا يلا انا يادي يلا اوكي طبعا شغال المروحه حتى لو كان الناس بيشغلوا مروحه وهما مش ولا المروحه ممكن حتى بعد كده ممكن نبقى نعمل مثلا ممكن يبقى دايما الصور في في العايز والمروحه والعايز مكان الراحه والعايز يعني مين بيوقف النور في التكبير انت لقيت في كل حاجه كده اوبشنز قلنا بعد كده بنعمل منسوعه ادي المروحه ده كده وريحه وريحه عشان نريح الجاي يبقى احنا طبعا كل حاجه اللي فيها في <تصفيق> في دي دكتور مناديب حاضر المشكله فينا يمكن يبقى الموضوع ده الموضوع ده اظن عايز بس انا مش عايز اطلب كده لما اقول رغبه رغبه جماعيه وبعد قال لي لا لا البعض قال لي بإبطال اللي عملي وعالدين ملاجهة كليل بالإمتعاد فدولة تابعوا معايا رفت ممكن نبقوا اضطرار كليل هنشوف أشرف لأي أنا من قبل أشرف في العمل اللي بمراكعة لدينا سيحال لدينا سيحال ممكن في العباية لدينا فهلو دولة أشرف أشرف أولا تسمح بكليل ممكن نحاول ننصف اضطرار كليل المراجهة وكل واحد يبعاده سينا فاليوم ده كيبال اليوم اللي قبله احنا هنقوله الماضيين بالفضل وشكرا كليل ك ده نوع الكلام ده وتابع مع رقمه رقمه دايما المسؤول العام لانها في عمره خمسه تابعوا مع رقمه في عمره خمسه في حاجه في حاجه ان احنا نؤكل الوقت هنسيب له جدول مواعيد يبقى 24 في اليوم ده فيجن من كامل كام لكام احنا مضطرين منه اللي عايز الحاجه برضه مش عايز ان السيشن قوي كده لو عايز طلب ثاني يعني لان انا شايف ان ال عم بيذكر فيجن الصراحه على الداون لاين من من النهارده اوبن ريسيرش لحد 3 كده عارفين 3 جنيه اللي بيتكلم 17 ان هم براجع حاجه 17 قلت عندي 20 في عندي هبدا 21 ما كنش النقطه دي كانت ورانه اصلا كان كانت الموجه بتنزل في الشكل ايوه ليش لما بقول لك ده انا كنت الثاني لما اتراجع في القسم وشو رايح حاجه ثانيه فمثال الراقة دي موجودة عند الضغط هيا بساقي على الوضع هل نخلت ترفيعت بشوكي لان مراجعة انت متمسش الآن محتاجنا هل تفدي بقى الكلام عن طريق محتاجنا حد لقينا مش محتاجنا خلاص احنا بلحثني ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه انت ملحظة دائما دائما بقول لاني طول اشباني شعاري طول كالك يعني اعمل شك حاجة ايه مشكلة ملتباضش تعيشي. بيباني <تصفيق> بيباني انا عايش في لا انا عايزه اقول لك لا بس دي انت متخيل هي حاجه قريبه بس تفتكر يا جماعه انا يوم الامتحان الصبح انا مثلا مسؤول عن يوم من ايام التعلم فانا المشرف التعليمي حاجه الصبح انا باخد بتاع 8 سلايد في الصبح الواحد باخد 24 سلايد اللي عندي ده لو رايقوا سلايد مش ايه اللي يخليني احط دي حاجه حاجه ثانيه بتنقص كلنا احنا بيبقى 14 واحد في اليوم الواحد 11 نمبر نيجي بعد كده كلنا يعني ممكن نقل دراجة على اللبك اليوم دا <تصفيق> ونطلع من بره بره على الاسل نطلع احرى طايف و احرى عمل عندي اللي فيها انا باتمنى لكل جالك يشكر ويقض بكل مرة انا مش من مصحة الحاجة يطلع بلا انصال دا كان صعب و دا كان وش و تصلك طائل على احرى مسكرة اي حاجة انا في المعمل اللي احتاج الدم السلايد ما يغلاش وما يتكوش كويس اضطري الى حاجه او دوله عشان يحصل فاشل من عندهم اصلا دكتور بيجي واحد في اليوم الواحد ويعيشه ونصايح الناس جوم ظبط الصايه واحد تيجي بيحرك الصايه المريض يجي يقعد في التحاليل يقعد كتير يقعد 10 دقايق وربع ساعه وبعدين ظبط يسقط ويروح واحد قاضي في المستو او واحد مهدر مع ساعه كفاك كمان ايه اللي كده كده مش عايز تشوف انا عايز ان الكلام ده بتاع ما يخش بقى هيظبط لو اتفقنا بس انت تيجي تبص على السلايد تلاقي مفيش ليه الاقي ايه دوكيشن وهي اعمل ايه نستعاين ايه بالتعليمي يا شباب ماشي فلكن في الامتحان اضمن انت لو انت عارف الموضوع كويس هيحط لك سلايد والله لو متذكر النهارده المشهد بتاعك انا بقول لك النظام الامتحان بس ايه نظام الان. نظامه يعني نبص نعمل ايه كده 10 دول حضرتك هتعدي على الستيشنز هتعمل سبوتينج بس يعني تقول الاستات انكلشر بريمس دي اول مثلا ميكروسكوب تاخد درجتين من درجتين مات ادوار شوينج بيتا هيومورفيك اورجانيزمز تاخد 100 من 100 <تبقوا بيمين> اللاكتوز <تصفيق> <تصفيق> فرمنتا بون مونو هي حلوه والانزيم ريشن والكاتاليزرات ومتر على السبوتينج كلمه رد بالدرجات امتحان واحده ده حوالي 12 4 14 درجتين <تصفيق> <تصفيق> يلا بينا 26 28 فاضل على الحصه 20 كام من تبع ال 9 درجات هيبقى اسمها باور بوينت ادي ضوء البروجكتورين هيعرض عليك سوا وانت شايفه الصوره تكون شايف ايه بدرجه صوره وعليها اسئله اربعه اسئله بدرجتين ايه دي اربع درجات مثلا صوره وعليها اسئله يقول لك حال مايكوباكتيريا في بيست انفكشن جينري ايزي بكوز او مثلا بضمن انك بروس هتاستابل بينك فروم ذا ديتا بيس يوزهم ولا رول ولا سي ار ولا استراتيجيه بضمن اني اول اشي هاز بيتم دوت يتعمل فيه دايركتلي ستاند ويز جراند كولكشن ولا فونتانا ولا تركيب تاني في اورجانيز على فكره وبيجيب لك صور تساعدك في البيع الأورغانيزم اللي حتشوفه تتراوه على ميديا من الآجو يجيب لها تطبع صور بإنشتاين، ولا أبار، ولا شركية، ولا إيه إيه أسئلة اليميتيكوز سريعة في الستيشن دي تشتاقل من 4 أسئلة تركتين بإيهنا الكيس اللي حتثان مهين هات منه يوريط وإذا لها تطلع الروحيات للطبقة لكوزفرمنتر أول ما كانت تقول أنا شايف لكوزفرمنتر أول ما كانت تقول أنا شايف لكوزفرمنتر أول ما لكن الكلام طلع كده 220 جرام نيجاتيف بس ال10 يبقى لو جريتني نيجاتيف دي مربع ده مربع تمام انت من ضربت 2 في 4 ب 7 مع 28 ب 35 اختي البارت البلات اجور لازم نقوم نستند على كل لا لن تحتاج لاي حاجه من الناظرين اقصى حاجه انتم كتبت كتبتوا هنا والكومنت اللي بعتوه في نص العمل بتاعي ده حد يتقالك سؤال بيادة ولا اعتخاص في الكثمه حيوالك نتشاف ايه بكثم حيوالك كده مش فنالك تشبته و تشبته و تحصه بقى طويلة معاك <تصفيق> <تصفيق> بكث عملنا ايه خدت لك فور حالي دي و ايه ولما احط اليوران شوقنا نمرأة ألف و احطي اليوران شوقنا نمرأة ألف و احطي اليوران طبع علينا توس في المنزل فتحتيكي بنمرأة ايه لك توس ببنكتين بوغنيتين بوغنيتين بوغنيتين و اقول ما كون لما نيجي نعمل بايتيك كراكشن ده يعني توصل البايتيك كراكشن ده لدرجه كده قلنا فيهم طلع جرام نيجاتيف بايتنايت في كلمه مشبوه بالجاه يعني هو الاورجانزم عشان احنا هي الخلاصه الاول انتاج بس هو الحاجه اللي انت هتتصرف اوكي خلاص يعني لن تحتاج شيء في الاتحاد العام اكتر منه دولسميك السي دي والسي دي عنده في مشكله جره كثير لما تاخد من كاس الفضى طب شيكي بتاعه لو في مشكله نرجعه وخليهم يدولك واحد ممكن امشي يكون في مشكله ما بيفتحش ولا ايه يا كويس ادهم ارسل لي تقريره قول وصلنا ليه في... اه الحاجه الثانيه اللي هتأثر عليها هل انا اجي اقول له دلوقتي ما عندوش وقت احنا خلص الخميس ان شاء الله في الاسبوع ده دوره كتبه للمراجعه العامه والحاجات المتضله والحاجات اللي عايز تعملها بنفسك تشعر بوليوم توليسا فلسينو سوال فاكسا يعني ما اشأشي بلاجعي لكن تعال نستغل الاسبتل واسكا بين البصورجي والمايبرو وليبص اللوغو كي داوة موضوع من 8 سياريان بوليوم موضوع من 8 موضوع من 8 موضوع ممكن نستغل اول يوم ترجع انت من البصورجي ان شاء الله مضفق فينام شوية تتقوم تتذكر بوليوم هم اربعة شابتة ارام كويس شريم سيارة لأخلص من 10 دولارين بس وبالتالي ساعتها هما كانوا مراجع كل نقطه او موضوع معين ده واضح ده نعمل يومين ثلاثه مراجعه كل يوم في قصور رجع تعالى كده اربع ساعات في الصبح وثلاثه قبل المساء لو طبقنا على كده شبكوا مواعيد مع كده يلا انت في 70 بص اللي بدار دلوقتي ترانا اييه دي تجميع يا احمد الثامن انشايت يعني ايه اللي شاك سريع سريع يعني ديليشن او انكشن في مين دي هم مين هما الميمبرين اللي بيكفر الجرين والفاينل برودكت يقدموا للانزيمات برتيكال اورجانيك الى نوعين ستك وست يعني ايه ست يعني كده مش يعني يظهر كده نتيجه البكتيريا اومال يعني ايه ستيج يعني مش بيرض يعني مفيش برضو يعني بيكون بفيروس او فانجس او سبايروجي او اخيرا بي دي ال تي في ده مش بكتيريا احنا الت دي عند الانجايس فهي يعتبر مرض ذاتي هو السبايكي ده لو نشوف انه مش بكتيريتو فيتو فيكر اقرب للفيرال من الانجايس منها للبكتيريا لو عايزين ليه ده لما دول بيعيقوا الانتراسلر اللي يقوم ولما يجي اليو رياكشنز تقوم يجيب لي ليمفوسايت ما يجيبش خالص عشان كده بيكون نمبر في اسير اكزامبل سؤال ايه ده بيقولك انك انت تعرف التجاله من الانجايس سيت او اخر كده ايه ده بيقولك انك تعرف كانت فيتير ولا فايروس الاجابه نعم علم بيختلف مش بس في التريتمنت في السكري دي نعمه من نعم ربنا عليك تخيل البايروس عشان خاطر ساعتي فايرال ايجنز ممكن تعالج الميننجايتس لكن يكونوا مش موجودين ما عندناش انتي فايرال ايجنز يعالج حاله الميننجايتس طب مش في عاد بدري ثانيه او مش هيخف او او فمفيش انتي فايرال فيروس للفايرال ميننجايتس انه ربنا يلطف فيه سبحان الله يبقى هيخ بايرال ميننجايتس ده لسه كبير كده مش محتاجه تريتمنت دي بقى هيحصلها ريكفري سنتين مش ومني بكثير دي ليه كبير و كبير واللي ممكن عالي يخف عندنا بس يطرى عنده ايه بيندمج يبقى عنده مثلا ديفيكالتي في سكينج يبقى عنده ليرنينج تفكير دي مش تفصيل غير من التفكير استعمال التصوير وكمان عنده وقته هيتطور بالعكس ده لو ربنا راضينا بيه ومن صور الناس اللي عليه مش كده يبقى يبقى, يبقى مش مصدق له حاجات كثيره فلذلك بتكثيرا من الانتبيوتكس من رأس مجدين انتبيوتكس مدري بدري مجدد تربية يرجع تذكر تكل شابتر اللي عليهم من هنا وان هي هي الانديكيشنز او مجدد انتبيوتكس كان منها كيساو سيدي الانتكشن لايك من الانتبيوتكس ويوهيتن فور تلاف ريزرط مثل اول ما بلايه انها بكثيرا من الانتبيوتكس بدي مجدد انتبيوتكس الى ان يظهر النتيجة صح طب وفيديته البوتنر انك تعرف لو انا في كثير انك تعرف نوع التيتس ليه تمام كده انا فاكر بس ده قال لي بيديك الله ينور عليك عشان خاطر بعض جيل الصطب من الجايكس بتوقير انت بيديك يبقى مش دوري علاج المريض بس انما دور ان انا اخد انفكشن كنترول ميجرز لمنع ازاله انفكشن وده يعني كويس يبقى المقدمه دي مش مقدمه عليه مش مقدمه كعادي قرايه كده كده هي جه فيه وايد في الجوردر بتاعك نوع من ولا فانجر ولا ولا سيبتك ولا سيبتك. نوع التاكيد ولا خالص ولا طايره ولا ستيج ولا ستيج وايه مهمك تعرف نوع التاكيد نفسها تقول عليه ان هي تاكيده ستيج وخلاص لا المهم ايه ان انت تعرف نوع التاكيد شخصيا ثم كده ادام التاكيده بالانفاس حاجه كده الاسئله دي الامتحان منها اللي قريدي جيه ومنها الممكن يجيه اللي قريدي جيه مره قالك Mentioned the most from the recosis of meningitis in the age group of up to be years Children in full 30 ايه طرف أرود Children in full 30 قالت تغصي اليونيتر ياراضي للغرب الثلاثين هو اليونيتر يعني اليونيتر يعني اليونيتر و اليوني بورن ده يوعى لما عنده 30 بقعت اليوني بورن يعني دكتور الاول كان شهرين رقم لكن عدد التكاليف كبير بقى كان عايز اقول لك المست كومن كوست بين جويس على مستوى 11 35 يبقى هم ثلاثه نيجيريا من الانجليز على مستوى 3 مليوني وممكن في اي وقت ساعتها كانت الكلمه هنا عايزه تقرص في كاش بتاعتنا من 4 سنين بالظبط وقال اما اساعد لنا مره كده في بقى ايه دي جميل ان... يبقى برضه هتت معاك عشان ده من دي البدا اسكر الكومون فيرنكس تاكر البيز اوكس طب يعني هو واحد يوم الثلاثاء وهو البولتاك في الصوت اسكر استخدم مود اكشن انتي تابوزيتيك يساعد في الفيجن يعني يحمي التكيده من الاستوذاتوس ويساعد على الفيجن والوصول للمينجيزوسيرس مين تم منشن ات امباكت The impact حدث جرا التكدر امباكت وال برفيشن اوتيني ادي 18 قول لي الاول ايه اللي حصل ان ده غلينا هذه الكبسوله بالكوليسترول عملت تاكسين وهو رايح بكل فيسين منهم وتفتكر بقى ايه الاحداث وتكتبها في حاله المينيش اوكل منشاي وعملنا التترابينا اللي كان اسمه وياك وياك وياك, وياك ده لو مين دبليو <تصفيق> 35 والواي والاي والسي صح ده كوادريه او تترابينا معقول من بوليسه كرايه بيتاهل للريسك جروب الناس اللي عايزين حبوا الناس اللي اتحمه والكوليدج ستودنتس والسكول ستودنتس كرامته صح ويدي مناعه ثلاث خمس سنين و حاجتان يقر و ناجح في 80-90% و جروب بيه مش نقول فيه عشان خاطر و نقصه بالعيسة و نقول الإميونجيني و النقطة الآن هقفت شفت نقطة تفتت بعد نعلم لازم نتكلم عن التفكسين نفسه وقول إنه هو الإميونجيني في الأطفال لأنه بايمس اندبيند طب و الحاجة أرى حرافة مع أحد البروتين وأسميه بروتين فوليسة تفكسين طب طب و بدعي لنجسيري أهلا ثلاثة <تصفيق> مليموني من الأول والمفاقية الدفتة فعملنا 2-Fix واحد وليس تسرائيس بأس في الموسك كومن 23 نوع عبدالله أول عليك السرس أو كريم والثاني أضرقنا الموسك كومن 23 تبنيتين ريس جروب معدد حفاظ مين ريس جروب بلغم يليموني في الليمونيا معدد مع أكبر الهلبرل والأدف عولي والشارول اسبلين فولول اسبليتر وهم الأكبر من الأول عملنا حفاظهم وعملنا لهم يليموني في الليم التي بتساوي التخين اللي بيدي ميو بروب ان جي ريسورس دي نيرف باظ بعد ال 14 شهر يعني اقل من 30 طب والهيموغلوبين تايب دي لا كنا اتعلمنا واترسعنا عرفنا القصه من الاول حطينا من الاول الكولي ساكرايد مع بروتين كاريا اصبح اسمه بروتين كولجيفري واللي بيورصح ده ما بيستحش روين لكن بيورصح ان الداخل في الاطفال على السكيجول بتاع ال جي بي تي يعني عند سن شهرين 40 السؤال ده كان اول سؤال وانا كان ب 12 درجه لا عينك قلنا لما بعده طالما 12 درجه بس مؤقتا كده طالما الاول بيقولوا علينا ولا مين اللي خدوا ده الكلام اللي حضرتك بتقول كده بالظبط غلط انا راي دور اسمايا نتريبون الخميس ال10 اوكي يا اولاد ال ال جي بي ال جي بي دوع دايما تحترم ال جي بي ال جي بي بليس خط الواحد ما يتحطش في وسط غيره يتقال عليه داتا سنينج ثم الليست كومون كورس ثاني لينس يبقى لينس تيير استريم بليس ثم يبقى لينس كده طب في الابتداء ما كانتش ريس كامل كانت مشهورة بشكل مشهورة في البيونيتر انا نتحدث على الكبار كله بلس كامل كما تعالى بالكبار رباط البيوت والستيات والكبار طبعا حيتكو حاجة دايما في حاجة بسيطة الطبيع في الطبيعة وفي الصور وفي الخضار وفي التدير ومن حاجة اللي هون بسط اللي لو نحشة عند الناس يقولون انت عمي دايب بسطة الحشة بنفسك بكل ده عايب فاعدنا جد كتير يسمعها الششة دي اللي عشرين نفسهم في كل التجميعات وستغيبت ويه قلائم تلك السلين ترينه ومشهات ترينه في كل تجميع ترينه فإن لما قولك لديك دوم القوزيس يقول ده قلس لديك دباريين النيروباسين كيه قلائم بس إذن أنه يمشي الكيلو ماتريسي كيه قلائم كيه قلائم بس الغاري أو كيه قلائم ابن عمور ابن عم النيو قلائم سوديموس سخيط سخافة ايلي ردستن صعيتي براتيكس وبيعني كثيره الفيشين كرنال ولا لا لما بيغير نيرف السولوت واير الزيت بيبقى كثير الفيشين اللي هنا بضغط للمينتشرز لو حتكون لبس فكرنا بلس الاستيريوم 4 3 منهم هيضغطوا والراجل بتاعهم صغنن بيغير او الواحد في سلايد اوكي يبقى ايش بايد الكي بتاع المينتشرز اه طب لو بعرف بالشكل او مش ماذا هي مين من القريض؟ مين؟ ها؟ ال Lyme disease ال Lyme disease يا شباب قولنا بيحصل القريض يا بيربي دورفني وبيحصل بيحصل بالتكبير قلتلكم أنا مش عليك التفاصيل لكن بيدي clinical manifestation حاجة اسمعها الريديما ميجرانس والدكتور الشاطر اللي رواءاتها هبادر يقر لي يتمي المريضه من الليل المريكيشن اللي قد تتصل لمنجايتس الليلتو سفايرا لو تفتكت دي الضاره كانت بتعمل اسبوعين من المرض في الاسبوع الاولاني مع جوينتس والثاني 40% من ريكس و 25% من بينديكت طيب الاستدي وصل لحاجه نيورولوجي مش كده يبقى اذا الضاره ايه تبقى كده ان ممكن ان ثلاثه في الضاره ك الثلاثه كل واحد فيهم عنده امثال يعمل من انجر التليفونيه بس ليه الشكل اتجمع السيميشن أو لو في دشن اش لو عملت تشي يوسيف اللاين ديزيز ميكروبيه الليفت سبايرال الرايح بالبنيجيت في 40% من الحالات جميل هم ولكن السؤال بان اولد ديزيزات بتعطى اذكر اربع اسباب للنيونيتال ميكروبس عشان لو جمعناهم ايه يا مصطفى كده يبقى من المشاهير بلاكير ايجولايد تي بي اس يا في السيرا الحق بتاع العنوان كده بيقولك ادر اينتيرو باكتريسي ميمبر ذاك الفكتيله وبتدي لك واحد بديل عشان لو مشيت تسموته تسمو برضه لو ما لقناش جماعينه ايوه ليه اثناء التكسر العادي لان البكتيريا عامل عليه سطر واحد كل حاجه قلنا ايه فيديو قراي مع البكتريا لكن ممكن يعمل ميوتيشن هو طلب اربعه لو كتبت ادر اينتيرو باكتريسي لو دخلت في السياده ماشي لو كتبت بروباتا ممكن عندي ايه اللي كان قصصه؟ ايه اللي سويناه من عيله كورنا لو بتفتكروا كنا عاملين دروس A و B A 70 من ده بقولوا شخصيا لو ما عملتش بالك الكل ممكن يعمل استنتاجه وتتذكري نوعين ال A وال B ال A فيروس اللي كان كتابش ايه ده ده مشي بصوره لوحديه وال B فيروس ال 70 طب ال A فيروس مين كان والممس ممكن يعمل كده والإذن الوقت طبعا الممس مش تكتوه بس هيعمل هو الشيء الممس والله بعد الريبليكيات و البرادة الينبوسة و الروح يليم في نوز و الروح يعمل في نوز و الروح يعمل في نوز يعمل في نوز و الروح الثانيه بالإجلاد داخل تصمت فكذا كبيرا ما يحب يعمل نوز يكتب تيس والفوفيس والفلانترياس والفرين لأنك ممكن يعمل أو ممكن في نوزات أو نوز ممكن نطيقه و عابيتور لكي يعمل البيكشن تحت الوسط يم... من عدد البيكشن لكي يعمل البيكشن من الجانب طب و البابرس يسألك عن البابرس اسمه كريبتوهوك بس نينفورم وينانين حتى ما يقوله شيء في الديجنوزيس أو في كريبتوهوك كان من الجحس لكي كان من يشبه الكريبتوهوك لو عنده كابسول مكشي لاجنة لكنا بنصدوغه من الاندي ايه كبيره اللي بالوقت الديجنوزيس أحلى دياغنوزيس في الدنيا تستمتع كيف أن أتجاوزهم دياغنوزيس من الجوائز إذا روك له بيس سؤالك هل عايز الإجابة من هنا ولا من شابتة 5 بتاع الناشفينة من هنا ولو عايز شابتة 5 بتاع الناشفينة تقول لك إذا أنا فطارق أنا عايز إمتحان أعلم إن أنا بجاوب وإذا نكمل الإجابة مفتومة من هنا ولا بين من هنا الله ينور عايز لو عايز إجابة شابتة 5 اللي يميز الانجايكس بينها بكلمه ايبيديميك تريبوس파ير لو قال لي مورجز اوف لكن شوف كلمه ايبيديميك لو قال لي هاف ديجنوست ايبيديميك تريبوس파ير بينجكس هذا الديزيز اكسبوزد باي نايسيل لمن جديد في الفتره لكن لو قال من انجيكس سوكر فضايه اللي عايز يقوله بس لو قال لو ادمني جاي حاجه وكل ده كله دي يعني بتاع لي حته نمره 1 عايز ثبات ايه الثبات اللي هتاخدها؟ ايه ده طب ممكن دلوقتي طب علل ليه البروتوكول دايما اتحدد ان الجاست يقع في الوسط؟ طب احنا بنقول في حالات الجاست التفكير بقى بنجلي ايه او سيكسي يعني يولد البروتيز بيحصل بين الجاست عن طريق الضغط شن اكلوت كان شرط ادني كده ممكن يدي البث في الوسط لو هاتي السي اسف ينشطنك 3 كلمة تقيمة للسي اسف نهاية دوباي لانبر بانش انظر اه ست التكنيب يعني امضر الاول مكان الجلد وابش ابرا معاقبة احضرش فسيني على السي اسف مش ناسع انظر اه ست التكنيب before and i got it and i got it and i got it ثلاث شروف جميلة اسامبلية السي اسف اي مشكلة يتاعد من طريقتي of a function under an ascetic technique before administration of anti-epolitics. بني فيبتدي ياخد 1000 بيتيوليك في المتر معظمهم بيدولينيت لينتوساكس بيكون دي نورمال او سلايت ريدوس والبرين يبقى تو بايد بيجينين طب بقولك الامثله دي كانت واللي ما جاش قبل كده مره جدا السؤال الاولاني لوكله ده معدل قلنا اجيب انا اكاونت قلنا بروتين كلج التكفين اهو دي كل حاجه تمام السؤال ايش ده كل سؤال اهو جبنا اكاونت قلنا بروتين بوجيت فيكس انت كده كده بتنتع جب اول فيكس الجامعه دول الثلاثة إياه وهم يتكلمنا عامهم إنشاء طيب إتصال إتصال إتصالي في الأبوات وديه الثلاثة أخرى إنشاء فهم كتب كمبير بين إثيريا أنزبويا من إنشاء ستبني لقيمة من إيه من الكورس السناس شوائي الكورس السياسة شنو ليه حبشة شوائي تابع وديبريا بتاع لسنه كده البولي بايديه في كذا وكذا وكذا اما الضيره ده في كذا وكذا تعال تعال بره الجدول ال1000 كيلو سيربس والاسبر والسيرب كذا وكذا لدمنه كذا والجلوكوز والبروتين وبعدين ننزل تحت الجدول تلاقي في معلومه بتقول لك السي ال 1000 بروتين يبقى اللي جيت بعد ما تكينه نورمال مع الضيره مين هو السي ال 1000 بروتين السي ال البروتين اه هو بالظبط اللي هو مين تعرفوا ليه؟ لو في سيكو هو ليه بيطلع؟ تعرفوا ليه؟ بص المعادله لو نيجاتيف مع بوزيتيف شوفوا الشكل التاكيه بالنيجاتيف والبوزيتيف تو بروديوس انرجي لوجيك واللوجيك سكس اللي هو المفروض الكلمات اللي, اللي, اللي, اللي, اللي هي السكايت شوفوا ليه الرؤيه اللي بتطلع يو فيز دوت دي تبعت ما بيعملش يبقى بلاقي كتير اكتب بوزيتيف مع تاكيه نيجاتيف مع بوزيتيف كده التينيره بالمذير بلاقي لو سيباكسلا و100 سي اس اف كده الانبوبه ستاندنج الاقيها فيها كلاود او كوادر او بلوثينج نظريه البروتيه العاليه ايوه نقطه 2 فييره في جيني او وسط اللي بيتز مع البكتيريا نورمال ماثس السبب انا بس بربط نقطه 2 فييره ببروتين ده اكلون ايز برن اللي جاي سبب السبب عشان البروتيه في الكيس دي ان دي هو البروني ترمى برس التطايف اللي بتطلعها المبكتيري سوماكو بيش الريس بونس هو بكتير يبنكشل مش تلبينا ولي أنا مش عقصي صاب بكتيريا ومالكتير هالي المبكتير يطلعها الانتظار 2-2-6 بكتيري سوماكو بيش الريس بيش الريبر اللي يطلع بشي اكبر موزين وماذا بحكيوش فيه الظن دي. وصلنا لي يا أولاد المضايب بسمية أجل ما المضايب بسمية الممكن تشوفها بحاجة اقول السي اس اس اعمله ريبريديشن واقول الديبوزيت اكريت ايه فيبرا خمسه ديبو سايز واحد ليه سايز ممكن اشده بجام ايه اللي ممكن اشوفه جاي دي كده ده لو ديبو يكون كبير صغير اضطر السيزه كبيره شويه جرام مين دي تكون ماشي سايز ده كوكو مش ضال بيومتريك يبقى لي مو <تصفيق> بلس البراني <دي> جران بوز تبديد روبو فرائي كابسو ريدل يبقى يعنيهم <يموم تسويق> يقول المشايرهم طب ولو فيلم من الابلاب اللي فلتها سبقته بالسين يرسو انتات الفرائي فرائي <تسويق> كيبين طب ولو فيلم سبقته بالعين دي اين كيرس <تصفيق> ده <تصفيق> اين كيرس ده اين كيرس اشوف الفندس اللي هو ايش السين كديرا لحواليها سيك جاءت انا في كابسو ريدل ولو فيلم ما سبقتوش واتفرقت على المكينة بالدارك فيلد ريبر ستور تبقى لي بصفيرل كتاب صفيرل كتاب شكل عالصر طب ولو فيلم بدأ مسبوع راح تحاضط أنتيبودي أجلت الكابسة أجلت كتراي أنت يجب لك السعجل ديشان ما عرف مين هو المكانك طب ولو فيلم بدأ مسبوع وحفت أنتيبودي راح تعمل بروف أو عملت بيسي أغار وبروف للبيرت ليه اني البيرت مش حشوهم من البسكوم العالي ممكن يعني تذكر غيرها في البيديا او روكيك دي شفت لها مضايب تنتكشل بسوح قرار شرط قول لي البيديا تحب تنتك دي بيها وليه شوك ليه شوك شمعني اهم دروس يتزيروا على شوك لدي او دي, دي, دي, دي محبس وحبت كمان شوكار بوضايب صحيح ومان يسلوك مش غلط بس كلمات احساكن بقوش لي مين ليه بني محبس ولنقدر بقى ستاب وستريد وششاريني اياهم اللي ازاي البصل دول صحيح مين طب تشوته ده بالوذلك سيل و انجيبيت تشوته ده اسئله كلسيوم والم اثنين وريكسنت جلاجار وانجيبيت ثكار مونواسايد اتموسفير ايه انا هو انا ممكن اخد سامبل دم كتشكلي شكل ليتس لا انا عايز اخد دم سامبل من العيال اعمل ايه ده انا على طول التنين خمسة إلى عشر مجلتر بلد على خمسة تشدين مجلتر بلد إنكوبيلت سبعة وتراتين بقربون داكسايد وإنكوبيلت سبقاشر على ميديا المناسبة ده عشان إضافت وقت تسمي بلد نور الضفقة على بوستر اللي إذا كاياني عنده مكترين ياه أو ميليتي بوكسين ياه ماذا لو كان حاضر؟ ماذا لو كان ماذا لو كان يعني عايز تفضل عفور كريبت بوكس تفضل على الصبر و ديكسر و ديكسر و ديكسر عايز ازرع كورد اي بي ازرع على المنصره من جسم عايز ازرع كوليتو الصايره ازرع على كافيه حاجه او تقول لي الطريقه اللي تساعدني تستيو او ريتش ميديم صح طيب عايز ازرع اور فايروس ازرع على الشو بص ايه ده طب اول درجه اللي دوره اعمل له ايدنتيفيكيشن اوتوماتيك واي اللي احنا بنعمله الطقاق اويس البريزمو البريزمو التاملايزيشن لا طبعا ده في وقت الامتحان ولا وكان في طالب اسمكم مره عملها وعملها في سؤال كان عن مين الجاكيت فشل احنا رحنا دلوقتي حد وكان الطالب ده انبريسك وقع في ايدي الورقه دي وبيتنطبق عليه كل الدرجات الطايره وقول زي ستاف ماجستير وبالعادي متطبق اتبعت الورقه دي انا وكل مره كل اسئله كانت عايزه بيتم سكور كان هافول كان ريجين كانت درجه 100 جمله واخد 100 من دي بص انا هقولك يعني نموذج كويس حاول انا يعني مثلا اقولك اعمل ايه في الاورجانيك ريتا اعمل كده لما قالك الاورجانيك ايدنتيفيكيشن ماشي كويس فببتدي نصهم الاورجانيك وبعمله يعني مثلا <أسنا> لو كان بيتكلم على المركب دلوقتي اقولك تعمل اكس والدي فاكتور والشكل اللي بتاخده هو الاورجانيك كاشيت ده بيكون ايدنتيفيكيشن بتاعه كله اول خطوه وانا بتاعك تعمل كده كده ليه؟ والله كل يوم لا ده انا ضرس كده بتاعهم يا ده له مصحه ده انت مش فاكر انك يعني ايه تاني؟ يا شاب ايوه لا طب هو ليه عارف ايه مش كده ده جوه يعني طب انت مش هيقول انها بتعمل مشكله في الامن الوطني طب اكيد انت مشهون الحق الاثريولوجي تقول شيء يقع تدور على البقايا دي حاجه كده كده ااا لا لا لا ما بيقعش شيء علمي بص يلا واحده انا يوليو لو ركزت في الكود اني مش هدور على التيتول هدور على الانتيبودي لان انت مش لاقي انتيبودي في الدم الطالباني يكون الانتيبودي لسه ما اتكونش لكن يبقى ليه اهميه مش عشان الجال بالفيروس لما يكون السبب فايروس كورس ادور على بنفس النوع على اي جي ام رانز ديتيكشن او رايزنج انتيبودي ليفل اوف اي جي يلا ايه الموضوع جميل بس ايه احسن بص يا اولاد لو قال لي ايبيديميك في البروفايل من شويه تجاوب من, من هنا لان في تصنيفين للنيش اوكاي ماشي ولو قال لي الانجكت بشكل عام هجاوب من هنا لانك لو غلطت من هنا مش هقول زي الاذر فورس فتاخد قصه ولو قال لي اللايك هو عايزك تجاوب من هنا ولا من تشابتر 5 طيب الصفحه اللي جايه صفحه فيها <تصفيق> مش فاهمهاش مش قادرها ده حتى صفحه 77 مش <هكرا جارة> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عارفها <تصفيق> دي أوه. أوه. مش هجيب اجمالي دي مستوى معايا عشان اه اه هقول لك مش مبلغي مبلغي على مستوى النظر يعني حكيتها بالنصايح انت مذكور عندك ولا دي التجميعات انت انا كان اسالتك حتى لو ما عرفتش حياتك لكن انت شايلها من ضهرك لكن لو حد قالك في شكوى انت مش تعرفه خالص انا على ذكره مش قوله تجميعات في حاجات شهد شهد شهد دوله ولا تجميع في حاجات ميه شرح مهمة على اوضا لفوت بويت هيجي تجميعه وصد قريبه وزجره طبعه 8 و 7 ديجي التجميعات المهمة ممكن هيجي الآن كنبيل بكويت اي نوعين في فوت بويت نجل ها ننطلع بقى شوية مين اسباب فوت بويت نجل منهجها سبع سبب ويس سبب ويس So the TV test and stereo move circumcision. So the still of CDS and 3D references, but you less some debris for emergency. Mop in the leg is two bullshit. We need a rest, we need to be text, we need to see, other. Now, Mopin and Tabitz, ممكن ابدا بالمتدرج هنا نعم ااا بنتغطي النوع اللي جاي دي بالتفصيل اولا اول عمود بنذكر اسم الجينات ثم البص ايه الجينات اي عمود بنذكر نوع الفور طيب الفور في ثالث نقول الانكليشن جينز فالرا ده بيقول الاعراض الخامه الاوتكم ديوريشن بتاع الاسم الاوتكم بتاعه ثم اذا كان في لو اديناه لو سيبناه تمام بص لو مسكنا النوع اللي ولا... هو بيه... هيستقبل ب اي سيولين ديو توكسين اللي هو ده الباسجيس بتاعه شوكر واي ديتر تشووتس او شو صوته السكريات او البروتين ريتش فوود زي الايس كريم هيجيب شويه سريع عليه مدين قرم التوكسين من ساعه لساعات يعمل ممكن ووميتنج جامد اريع بطن او ايفر كده في ساعة. على في في على دي في 13 24 ساعه بدور على ميكانيزم الاستور في الجوميتس في الكود رمنس او بدور على التوكسين بتاعه ده الدايجوس ما بقى ما بنقول لك قارن بين ويسوت والجبنه الشهر ده كده بشكل كيس تاني كان بيست مجموعه من الناس راحوا وينج بارتي او بيرث دي بارتي وهناك حصلت الحادثه دي او في الونج بارتي او في ناس هويه قوم بعد نظرني تبس ساعة 2-11 تبقى شهر عشان حول التدور على الساعة 2-12 ده اللي كان لكي هل تحضر حسن بالنحيرة وواقع ساعة 2-12-12 عشان لي حاجزتها راح بزا على الساعة 2-12 منهم راحب الساعة 3-16 ساعة 2 راحب ضمي مستعى ثلاثة شميه شميه راحوا في الاريه والخمس افراد تقول الشبابي كانت بتاعيتهم كانت نورمال يعني التنفلش ال37 والفريشر ال28 والفارسي نورمال والهاردبيت وكلام مثل كله كانت ذلك يا الله ربا 30 ميه اللي حاسه جنوذي اوضومة الجوذرية ومرحولة المستشفى من غير علاج حتى على الصور كده حتى على, على الصور كده على الصور كده حتى على الصور كده نخافه حتى نقول سبوتينيس الكافري ايه اللي حصل بالليه تم طب ده كان صوت بصي في اليمين هو الصوت طبعا الالجوريثم اللي عمل ده لو قلنا فرح خالص 12 وناس راح المستشفى الساعه 2 والساعه 3 يعني ديشن ديشن شو ده قلنا ما كانش في سي ولا ستاتيكال ساينس كانت نورمال يبقى في جيزا اللي راح في دومينج او دائري واللي ما راحش خد في وحده بتاعت الكلينيكال وانا بحكي لك قصه ستاف وبوس بقول لك مين بقى اللي سكر الدياجنوستيك ايه تقول لي ستاف مين البيرن اللي عمل كده اول بريف السورس او ريتراكشن بصوا الاربع طرق مختلفه للتريتنج السورس او ريتراكشن يبقى من الثلاثة بعيدة الإنكيبيشن فيروت بقى ساعة إلى ستة ساعات هنا بقى ثمانية إلى ثمانية واثمين ساعة هنا كان فيه بوميتنج ودايارية ولو فيبر هنا فيه دائرية وقدوم الكرام زائد الـA فيبر لكن تبك نبت الثاني لقى يوعى 4-5-7 أيام منابودي من هنطبادك هنا كنت بقى دارة الإجريزمة والتوكسن لكن هنا مفيش توكسن حضارة للريدم الخير في مستون تلشير ناك عن البرفريديان بفريشن فوت بوشن تأتي بها يطلط بضوة الانتين وتقسل الشخص الهنا ديه بقع مراج هبنومن بتقوض الزيزاي وهي لتنفلس الانتين وتقسل داخل تأخذ لإنها لبسة هتنفلس يعني مش تريده هو المستخد انتبال في الأطور تصل من 8 إلى 24 ساعة تأتي معلمين على الدفن سيكتها الثامنينيات التقسل مع المرص الثامنينيات يمكنها الوزفر والتنسل لو حد في الشغل عارفك اسكوت بودين في الشغل هي رصيد كبير جدا اقول لك ايه هو بودين اللي ممكن يجلك مع الرصيد يمين يسار دي يا فريش لينيس يبقى شمال لا عشان لو كان ممكن علينا نروح نراجع الشغل الاحمر لما تسخنها بتطلع ليوشن سبستاتات باورك لان روبيك بروتيديم ريفريش بتاع روبيك يبقى كأنك بتحضر ميديا لان روبيك هو جامد فهي بتعمل ايه؟ بتعمل زي الزيارية الفورم بتاع التأثير الزيارية اعراض مين لتيارية اثنون الكامل وستهل تليمت بمترونيسة 24 ساعة وتنتقى ايه؟ طيب ممكن الاقي الأوغانيزمة في الفيسوس صح؟ لو انا مستحن صغر اولا يتكتبوا ايه يعني الراكلاب الأوغانيزمة في الفيسوس طيب وده واحد من الانديكياترز وفيكا فوليشن يعني مفضل موجود نورمي ايه دي كلمه مهمه جدا في التنجس بتاع كوانتيتيف تعمل كارد عشان تلاقي لوضه في كميات كبيره يبقى ده رمز ان حاطط فوت بوينت الموجود نورمال يبقى لازم اعمل كوانتيتيف داش عشان الحساب والستير بريشر ده دول اول بحط على التوكسين طب والموجير ده معمول في جون التوكسين في فورم بي في الجزء فوق السورتيشن ياخد انكيبيشن بيله طويله شويه 12 ل 72 عالم رغم ان الكودينج ده بيفورم التوكسين ان الانفيجيشن بيس بتاعته اطول من الاستا مع <تصلي> هي الاثنين جري فورم عشان ده بيشتغل ال تي والتوكسين يعني بيشتغل امج يعني التست الثاني بيقول ان التوكسين يعني لازم يسبب اضطراب في سي ان اس بياخد الانفيجيشن بيتروح ل 12 ل 72 ساعه قلنا الاعراض بتاعه الجي اي تي مانفيستشن الاعراض هتبقى كلها نيورولوجيكال فيها بلينج اوبريشن وفيها طيب الروبية أو البيتلوجيا يعني واحد شغل حاجة اثنين فيها ثلاثة ثلاثة وهذا بقى بيطور لوقت البيت المنتظر وما احترواش ركوبة المنتظر في غير العلاج وقضية الثاني فيه تجري وما ده برعب تكسل في الطوب اليمينتز أو في البيتز تقول ليه ما تترعشي الوقت ممكن هاجه على المنتظر إيه عند الثالثة رفع اليوم ياخذ وقت أطور من خمسة ثبع كيام عشان الوريزم بس هنا في سيريا بناوعين عند نوع ايمتيك ونوع ديليلي الايميتيك تقوم شورتنج بيجشن يعني تاخد سعر كتبه والتاني ياخد بتمييز 16 ساعه وان كان الكتاب قالك حضرتك من 6 ل 24 والرقمين صح انا عندي دايما الرينج بيكون رينج اوسع ورينج مضمون ادي يا شباب ده يعني كل معظم الحالات بيحصل كده ده من 6 ساعات ل 24 ساعه وكلياته كده ما يكون سيس وان كان اكثر ما بين 8 الى 16 ساعه نوع الاكل ده رز مطبوخ وده لحمه الاعراض الايميج يبقى اكيد البوميتنج باكتر والاتسونوجرام لكن الثاني يبقى التاريه هو ده اكتر مع الاتسونوجرام الاثنين دول بليمتد اوبسيرف لوحدهم في الاثنين بدارع والعلب او بتدخل في الجسم الايه اللي بعين دول ما اتكلمناش عنهم بالتفصيل زمان شويه فيعني في نركز عليهم كده الاستيريا جرافي الاستيريا عامل زي الصربين اي يحفظ باي مديكيشن والصورات دي بتشيل من غير الدوكسين دول تيجي معهم او منتجات الحيوانات يعني عيش الجبنه البيضاء الجبن الشكاعات اللي معموله من انيمال جودز اللي زي ده قلنا دول خلوا بالك من السيت اا دوت البسيخ طب اطبقه مع اي حاجه طوكل او كولتميته اللبن او حاجه بينما منه الجبنه يكون فيها او تكون كولتميته لحم بتيجي مع الدوكسين او التشيب الجبن البلدي بتبقى من 9 ل 8 و4 يا جميل دي مش على رقم جديد عشان ايه يتكرر شقه ده 98848 ده تقريبا على بتاع ال 60000 لا لو تسع حاجه ولا رقم خلينا نشيل التطغله يبقى البركيشن الجيت توكس برده اي مدهولك برده من 8 ل 8 و48 ساعه برضو في اجراءات دون سكافر برده ما تخليش وحدها تقعد 8 و20 دقيقه لانه محتاجه دلوقتي عشان ثانيه واحده وكيتو القط الاسبوع ده يصاب لنا بس لكن الدياجنوست بيقدر على توكسين وهنا بعدك الرابع بناخد للجع الثاني وانت مش قلت ان الدياجنوست مش توكسين اشمعنا بقى ان الدياجنوست بيدور على انتي بودي ياجنه التوكسين الاستيجر بتطلع توكسين ده بتاع الزيت دلوقتي ده سترات رايش اسمه الستيلو رايش او بيتكون ضده انتي بودي اسمه انتي للستيلو رايش او انتي وطبعا ديجنوست لكن مش هو السبب في الدائره يا استاذ انا في طول واصل ايه ادهم احنا بنقيس التكييف مش انا خليته يعني دي شكلني دي بتاع ثانوي جبر ورياضيات اي اي طب طيب ااا طلبنا موضوع الجبر والهندسه اللي هو سي بول الريكلكس قاعد البحث يبقى يكون ثمينيك سي فوت بيعمل انتبيشن فتاعة قبل يكون من ساعتين الى ثمانية وربعين ساعة والسر لو تتكلمه السر كنا قمناه بعد ديري وراء عملت انه قد يعمل دارية في عشكة مختلفة ما بينه وثري في لديه انتري لايك او بلدي داري فميبيه سريع ساعتين الى ثمانية وربعين ساعة طبعا يمكننا نتكلم بتاعينا سوكسن اسمه هيد ديرمستابل همولايسر كان جاوة تقسل مكتب هذا كان جاوة تقسل مكتب هذا كان جاوة تقسل طبعا يعمل طبعا ديارية مولفر يعطيه دي لتلايك اللي يزيد لو ما تعليقش يبقى من 5 عشان يخير وين برضو مزور على الكريم مش عايديني دي بدايك مش عايديني دي بدايك معيني دي بدايك بدايك علا ثاني يقول لي الهيباتيت طب هو العيله دي بي بي ب شكله فاي دايو ده دي دي شغال طب هو يعني احنا مش عندنا من الهيباتيت اكتر ان انا بتاع كلام طب نظري خلاص طب لو التزمين النظر ده اقول لك مش هتيجي نظر ان هيجي ولا لكن لما نروح لما ماله الشغل واقول لك كل اسبابي بتاع كده والله بيقول لي يبقى ده بتاع ايه هو مين سير دي دي و حاجه يقول لك بيقول لك انت بتاكل بقى والله بتاع كان ديرجيت زي هل الريك درايل ولا فيه فلورا الريك درايل طيب يعني لو دخلت بالدريجر ترايل اللي هنا الفلورا سحبت درايل يرجع الدرايل ولا فيه فلورا يرجع يرجع الدرايل وما تصدم لما هو الدرايل ايه اللي بيحصل دي لما حطيت عليه الريك بلاك انتشن تقدر يرجع خلاص مين اللي هنا اللي بيحط له التعليق ايه كتير من الناس وهم بيجوايد اليورين اليورينير مش الكبير بيجيب لك معانا كتير يا باسمه كثيرا كونتمينيشن فلو صراحه ان انا حاجت يورين بطريقه صحيحه لو مفيش كونتمينيشن ومفيش ان الاقي اليورين درايت طيب اكتر واحد جه يشتكي بشكوى في اليورينال دي طيب يقول الشكوى دي حصل ومش سديد طب وانا حاجت يورين وانا باص والعيله يجيب العيله اليورين عندك الجلد او فيتمنت ازاي فده اللي بيوري ان بوردي سي بيو فاليول هو حي رايك راح واخد الايه البانثر فلورا وخارج منها فقال الهادي ان ما اكتشف بيننا هو كل ديشن صح قلنا واجب وضع الديفينيشن يعني ايه يورينري تراكت انفكشن فكده هي مايه اليورينري تراكت انفكشن يعني ذا بريدج اوف تو او سيجنيفيكانت بكتيريوريا يوريا يعني البول باكتيريا البكتيريا السيجنيفيكانت <سؤال> <سؤال> باكتيوريا يعني يعني وجود بايويل كاونت وجود عدد لا يقل عن 10 اس 5 بكتيريا بير ميليتر كل مليليتر من اليورين يحتوي على 10 اس 5 بكتيريا ده اللي اسمه ترو او سيجنيفيكانت باكتيوريا طب لو مريض تناول انتيبيوتيك ممكن العدد يقل؟ خطر طيب عشان كده احنا دايما بنريح البكتيريا الكاونت امتى نصيحه دايما ان عامل اهلي المريض يبدا تناول انتي بيوتيك طب مريض ما خدش انتي بيوتيك ولا انت بكتيريا سيل تايب يعني ستان اورياس بس ولان 10 اس 4 مش 10 اس 5 ده تجاوز من البكتيريا ديشن ولا لا ده تجاوز طالما نوع واحد والمريض لسه ما خدش ادويه وعنده 10 اس 7 دي مشيه انفكشن بس هنا بنضطر نعيد كناينا الدكتور شرح على الانفكشن وابدا العلاج وبعدين باخد كام في داي اشوف بالحظ الاداه تعني يعني ايه سيبيديكال باكتم ايه بيحصل فيلنا للباكت انفكشن سبيشلي ان فيني من الضرر للبرين من الجلد بتاع الدماغ او الطلب البكتري بيخش وويستيبول يعمل اورجانيزيشن حوالين الفتحه على السرجيه للجرويت ويعمل اسيندنج الانفكشن يوريترا يوصل لو نظر جهاز اليوريترا يوصل, اليوريتر يوصل كيفني يعمل اسيندنج يو اي اي تراكس طب ممكن يوصل ديتوشن بتاع الطريق باس تري نعم ايه العوامل اللي تخلي البولر ريتاكشن تحصل عندنا اكتر من ناس والله عندي في ناس في عاملين بيشجعوا البولر ريتاكشن الشورت يوريترا يوريترا في دبل 4.5 باي والسيشن انتكورس طب والميل اللي ممكن يجعلهم يورينات بلاف انفكشن ممكن يجعلهم بروستطايا بستطيق اللارجة يعني او هاي برميشن او اي الاتوميكال او نيوروشكال كونديشن تؤدي الى استيجميشن او فيورينا يعني ما احفاش او جلين امتين فيورينا يعني دول ما يستنى هو رجيديو اليورين كل ما تقول او انفكشن او في الاستيجميشن يعني دخل مريض مستشفى وبنركب له اكثر ال كيترايزد او الشخص نفسه ايميون كومبرومايز او ايميون ديفيشن مين السبب اننا نذاك انفيكشن الاول بتاعته في قراءه عصه نعم المورستديشن ممكن يخلي النفرس ويزكون ديفشن اكتر سبيشلي انفين مثلا مثل طبعا ده المحرير وشكله طبعا كده المشكله في البلادر ان في استاجنت جورج وهي عندها التراك اللي عشان ممكن تبقى كده تتصاعد بدا ان شغل غير نمط لما يكون في الاستاجنت جورج انك الناس بتكوزي كده على بعض ربط التكنولوجيا استاجنت جورج ديشطه اا اشهر اسماء المينري تراك انكشن اي كورايه دي كورايه يعني على مستوى طبعا ده مطلوب طرق على اوائل وشوائق ده الاول بتاعنا مين على المستوى الكميونتي بيعمل 80% من الحالات وحده وعلى مستوى المستشفيات يعمل 50% في من الحالات زي ما الاول انتم قاعدين بتناقشوا مين الكورس ده ده اللي لقينا فيه خصوصا ان عرايهم مرتين ضطر صرايح وهم بقيت بياكلوا باكتيريا صرايح دول بيعملوا اللي هم البروت يسوي الديس لو يتطيروا ماكدرس حتى بنعموهم بقية الخيط السنوت طب لو نعيش رطر بقى الغلاب المكرحين يعني برضو من يديهم كات مانكدر في رشن قطرية يعني ايه خذران يعني ايه قطيروا مكرحين اللي هم ايه جرام بوستر تبكور جرام بوستر كلا ايه التاني اللي هو الاتف سابروفيتر قولي مثلا طب وقدان باتف سابروفيتر الابرز قاليه مشوك الاذر كوينز نيجاتيفز ده هو من عمه برضه في ال تي او برضه والترينكو اه دول الحالات الخاصه الثبوي فالجراند بوست الكوين ياخدوا بقى المركز الثاني والثالث والرابع والسابع دايما دي في مرتب محافظين عليه للدي بي دايما دي بي للبريد دايما صفر واحد دي بي من الجويسز بينها دي بي دي انت تاخد الدكتور ممكن في اي وقت اول مره بقى عشان اللي انت بتكلمها نفس نفس الفيروس ونفس البنجر البنجر الجديده دي اللي قلتني طب وبايروس الاجنبي اشمعنى بنقول الاجنبي ده مظلوم بيعمل كل حاجه في الدنيا بيعمل اكيوت مونرال ستايبس لو في صحيح هيقولوا ده عباره لو جالك في الامتحان جزء الالجوريثم غير ذاكر كل حاجه واللي تاخده الاجابه بتاعت كام جديده لان نفس المرتبين 5 من الأول أنا أقول لأ، قد الحفثة من الربتبين أول الحفثة من الربتبين دولي، يعني قولة أنا عادي فيه قولاي أول الدبعة والباري مع نسي مش كنه نقض الأبدان يجيب مش, مش. مش تسر بس فيه قولاي اللي ينفعش من أول الدبعة يعني نفعش أولا كمين فوز ولا مصر أول فوز اللي جاي اللي نعمل كمانين كمانين، كمانين، حراف ما تكيبش سبط يبقى فيه قولاي دا من أحد قرأيه قدت وقضى بجرام ليجي تسجيل من جميعهم جميعهم تسجيل من جميعهم تسجيل من جميعهم لأنه فيه واحد فقط فقط فقط يتسجيل من جميعهم وعطب اللهم إلا لو أفري ذاك يا شباب لو أفري ذاك أول مرة هجول الثامن في الضفين يا دعو أول مرة تريدنا نضاقف وجول البابلس بالتفصيل كيف يعني؟ أصل إذن كانت المشكلة في أن دي بكتيري أعدالي عن جلد برد أعدالي عن المتحة أعدالي بالجلد عن جلد أنا عايز أجتاد البكتيري دي فبنقبو البابلس مين السليم يوريس يعني إيه مين السليم يوريس بنيتل العيان الأول سواب ألف حسواب قصنا مجول أسترده اللي هو ألف حسواب اللي هو يعني جيل المعطرة المعطرة دي. ونقوله ينظر الفجهة الخارجية مليون دوليس الحالي وبعدين يبدأ جيرونيشن وبعدين يمسك نفسي ويجيب الجزء الأوسط مليون فضل البيئة يجيب الجزء الأوسط مليون لإفتراهي الكونتين طبعا لو كنت تبقى ما يتناشى فشو يمسك نفسك صحيح طب يتدخل أم معه أم وهي بتناشى في الورق جدا جيرونيشن عادي وأم يخش في مصر مبينة اقول الى الفيديو بعد ما نتقوم مشارطاتهم ان الكيس وكيس بلاستيك سترى واحد اسمه بلاستيك عن هسل ستعمل الكيس كده بلاستيك عارف الانتكتر والعاية يستاهلوا الانتكتر بما مقول الكيس ده يتفع ستتع السكتر ستبقى في الولد وعليه يتدخل في جيندالية بولكيس والسكتر يستعى الولد ولما يجيب العاية تروح تسجد الكيس وقامل السكتر وبعتل معك يوضح السكرة بيوض الدمشرة إذا كانت واحنا رجنا عادات يعني في ديشن في اي حاجه منعله نورن انا غير مش عارف اجيب القصه بالضبط وطرط بشره بس القصه بش دي حصلت معايا مره في مستشفى ايه وتاوي جدا الدكتور ده لا السبب السبب مش بيطوي ولا ايه ما تعرفش ايه عايز يشوف ايه المشكله فقلت له ما اناش دي قال طبعا طب الزاقه دوم وجايين معانا برضه نروح للعيادات واديني الدواء يوم الاول الدكتور 2 3 فانيلين وواد عنده واد عين صغير وقفلنا الابرة الابرة عين طبعا انك تخش الابره بوي ستمس فيو بتاع حاجه في الابره تخش الابره بتاعه العين مش هي الابره بتاع العين شاور بالضوء عشان ينزل بخط الضوء واد ده راح للدراعين وتاخد فيتامينز شويه قرصات و طبعا السبب زي كده ممكن يقولك بالدواء اللي انت طب في حاجه حاجه حساب مش عارف لسه انا عندي اولادني ايه الخطه دي بقى احنا بنعمل بروجكت في ايه بالظبط شكل الموضوع ده كان احنا بقى اوعى تعمل دي من الدفعه الثانيه الاعياده بتعمل ايه بالظبط قاعدين يراقب مش هم يقولوا اه طبعا برده عشان مكتوب صح ويقضي عليه طبعا ان احنا ناخد شكل الكهنيه والاب الرمي والمصين ده برضه الفطار وحاجاتنا الضياع مش يعني راجل عيلتك كان اخر حاجه بس انت <مت��> يا ابو او يا دمي ابو اتعمدت كده لا هو بس يعني لكن دلوقتي طبعا ليه اصناف غنيه ومقاضات ترفيهيه ويرفع عليك قضيه ويبقى لك اي حاجه تحصل لك كبيره تشتري انت ده صحيح فشرب عصير ما بنعملهاش غير في الشمول اوعى تعمل اختصار اوعى وانت قد راكي اصدار تأخذ بها سمين انت تعمل ascending urinal لباكي ما لا بتاكي انت اصدار رهبة وتأخذ منها هو فيه لكن تراكي المخصوص ما انت ممكن تزورك الكشن لفوق فما منوعه وصرا indicated 3 أولا شبتنا تتكلم على الترانس بورتي للمعمل في حال قد قد قيده بسرعة أو تقامه بكثة سريعة هنا مهم جدا ليه؟ يقول لك مثلا راجل كبير مفعد سنبين ابنه بيجي للمعمل وانك والدي مطلوب له مضاعي جوله طبيعي ان كل كلنا بنعملها ازاي ما بيتاخدش الوقت خالص عايزين البوردنج ساجت كده فيها البتريه الساكنه وقتك لو شاطر كويس ويرتاح بقى كله والكلام من ده وبعدين يبدا اول جزء اللي هو المبرر توكينا بنشئ نفسه الجديده البي اس بريميرين وبعدين الغرض في كده بقى غلط تجديدنا السريع بسرعه البورد هو التعادل اضرب في خالص تحتين وبعدين ده الجيج الصغير فبنقول له ايه بنقول له بسرعه خلال نص ثانية ده دواء بتاع بتاع بتاع ايه؟ <تصفيق> يعني انا افضل على اي 500 تقول <تصفيق> له انت على تحت الدكتور السببي الموضوع قال لك انت دي وانا عندي شغل عندي دواء طب الحاجه ايه لو كنت انا يودي يجيب العينه بتاع الجيله اقول خد افضل نروح نكتب طب قال لي ما دول بياخدوا ده يجيبوا الكام ده بس شيء بقى ايه خدينه في الثلاثه مش قاعد يقوله هو ياض يا الميور بتاع علم البنودش وده بعده الواحد على 10 مش انا قالك بقى صعب بيرد منك انت شغله وبارد له ده انت انت بتقول انا بس عايز قوي حاجه حلوه ف دي كده اللي ماكر على اي حاجه إذا كان ما كان لديك ستبقين اكتب بوين إذا كان لديك ستبقين فعالك بكون توقعه كموالك كموالك كموالك من الأفضل كان الالتكي المعمل مش تغالى فتاك عامل الكثير من الكلام مش تغالى لديك كله عشان وقتك عالك ليه مش تغالى بسرعة أفضل إن العيان دك يبدأ تقول إن ديكو ان تاميش كونك بيتيه فضل تقلي لو ديكت بصدق من البيتين فعلماتين تشترق عليها كتا يجيب ولا يكون كامير لكن من كلا كانت مين طيب آه. خد دي بودر وبص عليه تدور ان يجيب عمزها ودور ان يجيب رفتت ولا يجيب ولا يجيب ولا فص ولا فرص الكلام ذا تبص عليه كاميرين اه قبل ما تدمر على رسمي تعمل حاجة اسمها كتير كامير لو لقيت كامير 10 اسم كامير في البيتر او بالتانيان او عشر الصفاء او المريض ما تيخدش عن البيتر اعتبروا true infection تعيثة عايز كامل زي كمس ادبع على ميكروت الغرار مكوكي انكيو بيه وعنين الورجانزم اللي يبروه يعملوا i-infection بالصور اللي عباد اولا مثل اللي اعتبتو عنه الهاتف مية من مية ده دي عند كلمة i-linked وغير بعد كده ورحماش تتزاق من الكورن المصوري ولك لو الكولاي <تصفيق> على جهازه سيدي روز بين كريبتوز هرمون الكورني ولما يعدي بقى نيجاتيف كولسترول والكشره في الفيرمنتوز بيحصل دلوقتي ده اسمه مايه والبول ودور بوستر في الكوست بوست نيجاتيف واليا كانت الحاله كلها وكانت دوري استكموني والصوره طالع ايه البكتيريا بتعمل كده ده ماشي عليه ممكن نقول الاسباب دي خط جميل منظم كل الكلام صح انا بقولك واعي دي الورقه دي من من استمتاع بهذا السؤال وانا مش مستني يعني الجو الجاوي كده بنتفرج على الزمر الرومينو بس طلب طيب ليه طيب انتوا انتوا بتستعبطوا لا لا الواد بقى انا مش قلت مش قلت بس خليك خليك خالص وانك تاخد السؤال وتلعبه ايه اللي بيقوله ده موضوع مختلف ايوه انا قاعد بضرب عليك بالدور يا طول انا بقولك استنى قوم بص على المتوراي انا هقولك بص بقى لا لا من غير كده حاول غير الضايع وانت الحامل اضرب عليه حاجه اللاكرو فقوم بص بقى اللي جايه دي ماذا لو كنت شابك ال تي بي اثنين للنت وشايل على النشتاين هل كنت؟ هل كنت؟ هل هي هادة انا استراهي البعض لنا؟ عرب يعني ايه استراهي البعض؟ قاي عالي بص يقول يعني بيو هل هي؟ يعني لمن تسمي اللي هي عشرة قد سبس بيه الغاي بارتين على قد عشرة الاشرة ايش فيه لفل عندك الغاي بارتين؟ يعني عالي سبب هاي بارتين؟ وش زرعنا مضيكشي وجنكس؟ كأنه اللي بقى المدهوش كثير يعني كأنه استرائل راحنا مستديني حالة دي كلينيكلي استرائل بايوريا كان عندنا استرائلنا ربنا نجلس كفها ترقب ما قصنا ترقب ما مكتنا جابت السؤال دا بان شكورتهم بلايتي لنشكونوا معتدين لأولا كيف دي فاين استرائل بايوريا ان ديميشان اسكوزيس مو ماشر كان هي بصراحة جابت السؤال دي كلينا كده كانت اول مرة دي ورد بلايتي قالت إيه جيب ريجر ليه في على الرغم من اعتمال وجود بص استراعيض إنه ممكن أدرع ويطلع نقرص على التعاشر يعني هي قدمت بسعارتك انت بناشي باش ما عرفش كل الاستراعيض بذلك قوم فيه طوالب دماء ومرايبش الحكم ما عرفش لذلك الديفينيشن بتاع الاستراعيض بذلك قد فجروا السؤال بيجيس إيكيو ولا حكم يعني كل النظر ممكن ألاقي بص في اليوم وإن دعا ما يطلع شوك أما أنك ميبي ميبي باك تجليب وزليبت قبل أطار أسدوجنيب ومضايب تجليب نطلع شوك نطلع شوك يعني إليك ملاب إليك ملاب إليك ملاب Well the arm. Oh the mental gives so they can use and knows the matter to you the doctor gives it out of me and والله وانا كده وده بقى اللي هو كان كان ردني عليه حق الجدع كان يعني روز كل دول في حاجات ايه ان شاء الله ان نوصل لما قال بقى كده قريبا ان شاء الله وحسب بقى المتكررات بتاعتي دي كده اما اعد على التليفون ده واخد الحقيات ده والحقيات بيضه ومتعبه لو كل شويه باخد ايه اتوه خلاص يبقى انا عكسته قلت لها خلاص يعني شمالي كده نقول اخر سنه ويكون هذا الحصص معاكم عشان مشان جميل يلا مش عارف كده تمام انا معاكوا كلنا معاكوا في عندنا حاجات روعه ودي مناسبه يعني التدريب برايفت كذا بس يا شيخ هو على بالي ويا قدامك المذكرات اللي انا هحكي لكم كده اكتب بقى اللي قال لك ان السجل اسمه الطائر وطلع الطور الالفي يعني ايه الطائر والذكليات اللي بعده اللي تخيل وصلنا للبروستاتيك قال لك ده افجار جهاز بي اضغطوا بيه بين الاشعه والتصوير طب و لما هو تي بيه مبتعاش عميه جنيه طب ده أنا مش زالة أنا ليه بس دول روح أنا مش زالة تي بيه كان بادل على مدرد أدلار و مضوبي و ردد طب و مش جايز تقول أنا روحك أنا بادل على روحك طب إيه ما تعملوش ينرن لكل حاجة حكالي في العيات آذي جدا شكرا لنا حكالي في العدد كده هو احتمال جزالة لا يستمتش بالتصة دي و يبقى ممكن أكالي كل ده و معنين يبقى عندك و ليه عاييه قرآي كان بذل على الوثين لطريقة معينة يكلف العيال كليل ووالله يجب أن يطور عن الصعب لتكلفة خاصة لك فعشان نوفر على العيال يمشيه الوثين بالنسبة على هذا يمكن أن تقدر لا تقدر مفهومي من انتفكت روبيكا بس فقد يكون كل مرجعات مديدين قد يكون انتفكت قد يكون روبيكا بلاسما أو ميكو بلاسما قد يكون كيلوميزيا بما يتقعوش على الورديل يمشيه جاهد العين بدأ يتناول انتفك قبل ما يجينك ايه البوست اللي اتجاب اليوم ده ان جينز 3 سبيشال ياسمين انش سبيشال ياسمين جوري يعني بالنسبه للفيزياء ولا في طبيعه التراك في في في اللي جينز ده والريت لو منفصلين ممكن قوي شويه جينز الانفكشن تروح باص ناحيه من غير ما كان جينز الانفكشن او بارد عليه اللي يقابل الكلام ده في بني ادم رجاله البوستات يعني هو جاي بفرض جينز الانفكشن من اوراش وينه في ده كده فإذا ندير أسباب فممكن يليقوا إلا تخصر الأسباب بتاع الأسترائيس بيوريس مع التعريف بالطبعات أو يبقى التربال كده دين تليزني بعالي الأسباب البروثة تلك مش عاستمها وصلنا e -right e -right e -right إلى اليوريترايتس أستاب اليوريترايتس في أستاب اليوريترايتس إلى كل مكان ومنطل أشهر أستاب المنطل بيوريترايتس الكاميديا والميس الذاتية واليورية الذاتية وري برايك ممكن صح اي ده اسباب اخرى للرايت الباصي اللي حاشر نفسه كويس حاجه حاشر نفسه ايه دي اس اسمه الريت انفيكشن اوف بيجال سورس رايت هو في اللي هو رايت ستيب وستريت وفي قنايه صغيره طيب ممكن فايروس نعم في هيومن زيمينو فايروس يعني حاجه انترمييتد انفيكشن اللي اسم السبايرتاي طول اللي بيعمل جينيتيك التبوليه البلده احيانا بتعمل شلجر جوه الليتر مش بره مش عارفه والجنيتري اللي بره كل دي ابواب بي ريدراكت اوكي ادي اللي صار هنلاقي الاي دي بتاعش مش هيديك شايدين الاثنين تمام كده كده مجربه ده خطا دي خطا دي لدينا حيث أبنى أمريك يعني تساف لكي تسانة سارة تحرس التعمل حاجة بالشورة حاجة بالشورة حاجة البايليكسيا أو القنون فرشي يعني A-B-U-O ده موضوع مهمه على كيف تذكره وصناك تهيب الموضوع البايليكسيا أو القنون فرشي يعني المريض جاي لك عنده سهولية يسألوا عندك كيف ولك عندي حرارة يعني ايه تضبي لك عن البسر <تصفيق> لو ايه تضبي <بطلق> لك فان او <تصفيق> ايه وقع لين نعملك ايه ده تبرد شوية وقع لين ارجع ثلاظ قنارة تعسلت بمعين مينش ما يبقى لك اليوم كله في فيلم السهولية وما معلوم كده يعني اتفقدت من غير اي مقلائي ذي صيب ولذا كنت تتمر عشر ديام او اكثر يسميها فيه يوكوب ونحاول ان يجب ان اتفقد أشهر الزهر قد يكون Infections هو ده يجيب منه قد يكون Other Causes بقى في... مثل New Blast, Drugs إذن كان يوم الزيجيس بوله ميون ما ناشرعه عايتين Infectious Causes بقى عايتين Infectious Causes بقى طب Infectious Causes قد تكون Non Specific أو Specific Non Specific كيف لك أبسل يعني أبسل من ليه بره هاي ده نبسل مش عالي حاجة إيه يستخدم بإيه سيبكوا بقى من السيليانت في السايبر سويتش هنا ال دراج الانتكش اندوكاتاي مالناش دعوه بالنانو ستي عايزين احسن احسن كده ده من بعد ما قلت الديفينيشن عايزك تنزل على الجدول اهو قوم 10 دقايق اقرا من غير اضر ميكال هيج وانزل على الجدول اشوف ايه ده بالانتيكشوال سبيس اللي بالضبطون ده بيير او دايركت او فانكا او بروتوكول او فريزيك والله البكتيريا 8 8 طب عندك مجاهر انا هحطولك 2 الطيبه مثلا لما نقول شديد المطثره ال اي دي لما نلاقي حاجه تشبهه كده دي كروسر الليبتوسبيرا واللاكتين سبايروميت زماليكي الكيو كيبر طب بدلوا المقارنه كانت زماله مع بعض يبقى انا عندك مشيوم الاناب كابسوتي كايثر مع الطيفويد كبير على خسلها الاسل كيفر مع الاسل كيفر كانت بطر فيه كيفر وانو طالب طب والبعض الستة يمشيهم التنذب الهير يعني الهيرت مع والليبوتايتس يعني اعرف عروف انهم بلات بورن مش كده؟ انهم بلات بورن انهم غير من, من الليبوتايتس ونفقش عليهم نعيش الهيرتس ونفقش اسمونيو كده؟ هم يجبون راشد فيفا هل يجبون فيفا ولا يجبين يبقى هم ماشيين اتناتهم طب وعايدين وي... طنجر الاول وضع برازاتك اكتري بقى لسوم والإشمانيا والأمينة والمالاريا طب وضع برازاتك تجربت بطبس والميم والسرسوس والكانديدا يعني لا تحفيش تباستان دي تجلبك اقلت ايقول لدي الفيليشن وده اتش ونا ياخدوا اشوف في كده اكلاميشن لا يلاقيها حمرا ليه لاقيهاش ليه لاقي حاجه ثانيه ليه حاجه ان انا تبرش تشارك يخلي عياني دي في الحراره وشوف الطبيب لذر ولا انديلانس ولا انت متن ولا يلعبوا يبدا يعمل ستو اناليسيس ديور اناليسيس كلشر لا كلشر على اي واس يعني مش حصلك على الـ refer-diagnosis ده بالتصيب لكن عايت من الـ refer-diagnosis ده فلك ده أو كان صدري جده عايدين سر روشكا الـ قد يكون هناك specific سر روشكا الـ test لكل واحد من الأسلام اللي هناك يعني على سر روشكا الـ test سكانت تايفود ممكن ألا إيه بدافر لو يماتي الفيكرة ألا إيه إيه السؤول لو إيه وطايفس ألا إيه وطايفس ماشرنس لو إيه آي نعم كده ده كله باي وينتر لو برسل لك اعمل بروسيسه دي 66 66 برسل لك بريشن 6 اللي كان طويل ده ديزون في نوفمبر الاوبسول نمبر اذا لو لو لو الكريشنز مونجريوزس بان ديو بي انتيبودز زي والفال والمرصان اذا هنا قيمه الفرنات بتاعته يقول لي ده جايلي اجمع لي ال الجميع من الريسك دياجنوستس في اكثر الامراض اللي فيها فيبر انا جيتك بعد الامراض ده اقول لك مره سؤال جبناه صراحه جبناه مش سهل بس نشوف كده لو جربناه ترى كانت ايه اللي ممكن يحصل <تصفيق> ايوه هي الصوره الميونيه والعند ظهر بقول لك انيمويا البكتيريا والغير البكتيريا الغير البكتيريا الغير البكتيريا الكوز او بي او by <laughs> itia <laughs> <laughs> but it yes, yes. is a undeterminedỏi only bacteria and viral good is 10… that doesn't mean that which of one bacterial diagnosed by J unit expectation having the bacterial goods diagnosed with elimination is optional the primary process of the disease is the treatment or the disease is the the treatment what diseases that have the 6th don't have heterophilosity infectious or diagnosis that البعض ممكن يقدر يقعد عليه برضه من دهوس يعني انتوا صدقتوا يعني ليه ميت الكورس او بي او الاسكاد اللي بيعمل دايجنوستس ده واحد فيهم دايجنوست باي تشو اجنريشن تيست ده. ده ينفع اداد وينفع الكورس واحد فايرال يكون عنده ميتوكيلو فيروم ايه مش طايق ضوء ده دي فوضيه موجهه كده احيانا دي نعملها ابلايد بس يعني بالنسبه ايه نضطر منها عشان ارنيز بروجكت وكده ده الزر انتنتد اندو درايف مش عايزينها لاس كاتشر خدناها قبل كده اذا اللاس كاتشر مش هي مربوطه مش دي في البراكت ما احنا برضه ما اتفقناش اللاس كاتشر مكتوبه مرتين مره في التراكس عشان عارفين ان الكاتشر ده ممكن ما يبقاش حاضري فدي نقطه هنا مهمه وخصوصا لانها ممكن تلجئ الى تدمها كامله انا دلوقتي انا ممكن بنفس الصيغه ده بتركيز ال10 مللي جرام على تركيز ال100 مللي لتر كده ممكن مش هتبقى كده خالص ال10 في الميه على تركيز ال100 مللي لتر خصوصا ان جبنا في 37 والسبكشر على السيز والمديوم واحيانا نحتاج البيس السبكشر او البيس السبكشر ااا قلت لك ممكن اقول لك ثواني احمد وصلنا شابتر تالت ممكن اقول لك على ايدك 200 نقط ايه ديز دي بي احط البلاس على داش كل المؤشرات يبقى ب 5 ال 10 كده بلاس على 50 نيبي كده بلاس 3 خطاب انا رايح عشان اقلل النوكل دكتس النوكل انيميت الجراف فريز نمره س عشان اقلل الجرافيك واللايت ديلي عشان يدفع نقط 15 اذا لابت عشان اصبري العيام بلأ انت ممكن احطت عن ده مرس او انت دولت في البرس التجميع اللي جاية عنده في الحفظ ايه كانت مش ديه لك لان مرة جاءتنا سؤال لو كنت حافظ التجميع ديها التجميع ما تشغل هذا السؤال هم سؤالين تحقيق السؤال هو لك قولتنا قولوين ديزيز كان فيديا اجنوز ويبنات كولتر تكنيجي اولا اختيار كده البوصي اللوز طب عامل ايه ماشي ماشي تمام البوصي دول الكلام ده طب والسايتوكيينات انتركت لا هو اللي بيضاموا بيعملوا ماب داش طب والجين اللي بيجي في الكاتستريت كلها يعني انتوا بتضربوا السوبر ريسيبتورز وبتغسل شوكس جروم نعم طب والجينات نعم بس يعني ده ديناميك برضه عشان صح طب واليو دي لا ليه مش في شويه هم ما غير لا ليه مش خالص دي بقى فكره ده الضغط الدوري اللي بيوفي مخصوص عشان كده خلاص على الكولجنشن نيجاتيف في كيو بي بس يعني هو بيعمل رياكشن خالص طب بلاش ده ده سؤال صعب خلي اسال شويه بقى الكيو بي برضه تبديل <تصفيق> <عطيق> ده طب في e طب طب هو كويس طب انا كده سؤالي يا ايمان بقول لك وانز ذا تورنج انفيكشن كان دايجنوست باي براكاش واحد بس هو قال ايه رايك كويس ايه ايه ترونز الدي دي اللي لكم اكثر بايو انفيكشن البكتيريا بالظبط كل دول لوكاليز ديزيز طب المديرز نعم، إذا كيب لك واحد من دول ويقول إسجائيين اللي ما بيسترعوش من البلد أو أجيب لك أبداع من دول واحد من اللي ما بيسترعوش وأي من دول بومت بومت تلاتين مختلفة دي الفيو بيبر دي كاتل مش تسترعوش كتابة تستحض بقول لك عادينا أكتر صحي إذا قلت لك فيو بيبر صحي قولي طب ما هو فيبر ورغيش بكتاب لإيه؟ نعم إن نبدأ على بلد لكن إذا تبعاله بإنه ما بيسترعش لإنه مش بي دي بتاعت اللي جاي دلوقتي دي بتقول عاشر جاي بدانا اول صفحه لان الكفر اسمه ترانسفورميشن بين دبيش انا هقولك سريع بقى اهو ترانسفورميشن بين عايزك تقول لي الامتحان وتشغال بيها بكده عايزك تقول لي صفحه اتمنى تكون قايل بين قايل بين دوبل الهرسول والانفكشن ايه اول سنه, سنة هاتوا الاسئله دي لينا يبقى نقول ده طرق البداهسول وكل الفرق بينهم ايه اللي يختلف بينهم وده سؤال امتحاني هبدا في الدرغه طرقتي على الراتاج والراتاج يعني اللي بيخرج مع القلط بيبقى انرجم بتاع صوت او لما عطس او لما بيتكلم او بيشاور زعق احيانا او الكلام في الوسط لاي واحد مرة من ويدخل التراب عينه ده مش اصطدام عادي ده مجموعه من الدروبيكس المتتابعين بشكل كبير لغايه ما دي الرذاذ بيكون ضائع كبير يساوي او يزيد عن 5 مايكرو جديد جينيريتد بالقطع او السيدج او الشوكي او الضغط دي خلاص بحيث ان هو كانوت بيتنفس في الهواء لفتره طويله ودي إن إيه الكارنس لا يمكن نحمله بمسافات عيدة عشان شخصي لا يمكن تبادي يكون موجود بمسر حضرة على المسارة لا تفيد عن متى يعني لا تفيد او اكتر شوية يعني ما اقدرش ما اقدرش تروفت يالبطل لحضرة تانية لانه من الاساس بين البطرة الضويلة وراء الكارنس تحميله لذلك المسافات عيدة هذا الدرولة المباشرة يعني працює інших – яд interкűп German – shake it allers builds F 참 kab like to talk about the puppy my командare is close of the puppy 없는 hisinkuhinsіш Kokuz or Y scientific 진짜 climb to your kids рас «ам» Lidza laser а немец 활ilsom conflök ليه ينتقل في الدور احفظ اللسته دي كلها لا 3 4 كده مش كده امال يعني ايه رسول الرسول <تصفح> <تصفح> <تصفح> يعني اقدر دخائر كده لما بترش الديرفيو دلوقتي الفوضى هنا كبيره في المكان ده بيشمها يمان هي بتشم ايه ليه لانه جزيء وسطند في الهواء وتحليله الاير كارنت في مسافات ضعيف ايه اللي يخلي الترزول يبقى وسطند ويعمل مسافات ضعيفه اكيد حجمه اقل خمسة أقل من خمسة مائة طب إيه لي يخلي حجم الإرسول للأسخة؟ يحصل إذا كوريشا للتروفلت أو دراينس يعني حكتين يا التروفلت تبسأ يتبخر معظمها فيتبقى مدى داخلها ما تروفلت نيبليار أو التروفلت لو ويقعك على خارج ونشفت مع الطراب ترمع خطار في الهواء مرة أخرى أشهد حاجة عندك عائلة تلتقى بالإرسول أو التروفلت نيبليار تي بي والميس دولة شغيرة تعالي كده لو كنت تجد قولنا حاجات الحرب البروشية اللي قوموا في نتيجة كريهية و في رسول ايه الهندرس ماش ترد؟ منقلوا سلة بالفرق كيف تفيده البروشلة دولت تربيبس وبرضو أجيب مجدادة نحوز قليل أسداب الأعمال لما جئت سؤالة في المتحال من ثماث سنين قال لك داري البني بالرسول والبروشي قال لك عارسك أنا عايز تطلع البروش بالحجم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 تبقى في كاربوهيدرات مستهلكه ايده ده الافيشال اسمه ان ذا سيم روم على مجابه ودي الثري بيس لكن بالتالي ممكن يحصل تواجد شخص في نفس الروم او ايه بيبقى نذر سايد الاسئله كده وكده الاسئله كده وكده ثاني سؤال كيف بتظن ان البكتيريا او الضوء مع بعض هات التوكسين و6 باكتيريا تمام يلا معايا قول لي لوسته دي مين الست بكتيريا شميل. شميل. شارفة. شارفة. <تصفيق> طيب ابتدى بالكنوريه طب وسبت يعني كان بيعمل تشابك يبقى شرير شروريه يعني اللي هو النيوبريويد اللي هي فيها المايكوبلازما الكلاميديا حاجتين كلاميديا التراكوماتس جي تو كي كلاميديا التراكوماتس ال 1 و2 و3 طيب قلت لازم عندي سته بايرون مين بقوله بتاع العائلات عشان يبقى سته عيله الهباداي منها في سته مسي قاعده اتش او اي بي عائله الهربس منها 2 ودايتومينال وربس تايب 2 الهيومن ديبلوما فايروس ده ابتدى كل عادات بدا يحصل اتش بظايفه تايب هيومن ديبلوما فايروس هربس ثم الادينو فايروس والمناسكم كويدا شيوسا ايه ديز ادمشنز فروم مدر تو <تصفيق> بيس <تصفيق> والله في احتمالين يا ديورنج الحمل يبقى اسمها بري نيترال يعني براسنتال يا ديورنج الولاده لو ديورنج الحمل احط معايا بص روح كلمه تورش ده الاول في اتش حاجتين اتش والعلش الهربس يقود الفيروس تو فايروس وفي حاجه واحده تايكوميجالو بايروس والار حاجه واحده روبلتي حاجتين واحده كبيره اسمها تريمونيليدا فائده والثانيه دكسوبلات دكسوبلات ده البروتو عارف ان او تساوي اديرس ادير واحد ولا لا واحد بالجيرا واحد بيروس و واحد بكتير البيروس برضو بيروس دين و okay. دي دين والبكتير دوليس اكستند دوليس ناجر يعاني بلس اهم ممكن دول ثاني روك كلمة طوشة طوشة طوشة دي كلمة و بكرة السادسة و ما في المعابل دكتور النساء والولاده لما تروح لوحده قبل الولاده او اثناء الحمل عايز تطمن عندهاش اي انفيكشنز في الكلمه التوش وروجتها ويبعتها المعمل فمتجيش لنا نروح احنا ايه فاشل ده لو واقع ده لو واقع حاجات يعني عندها ولاد عشان في مكان في شكوى مثلا انفيكشن ابورشنه مشكله وارد جدا عنده اطفال ما يسواش بيدور على اي شكل مهمته اللي هو بس الوثقه في داي كونجيرو فايرز الار روبيلا الدي الدي ان تي فيرمونيا البيروس وتقصوا لاجما اما تو فيرمون حتيه اذر واحد حتيه واحد فايروس فايروس برضه فايروس فيلانتي و في مونوسايب ابو ديت رساله ان الام انها اثناء الولاده هقول لك باسم هرمون الحمل وقول لي الحمل ايه سي جي 7 اللي هيعمل المشكله دي طالما حمله ولده وامه الكلام ده اذا يا اما حاجه بحرف اتش يا بحرف تي يا بحرف اش طب بحرف اتش 3 بايروس قلنا مين اللي ممكن برينيتير يتم من ام الابن ده اللي هو تايروس تي بايروس والاي اتش اي في والار اس سمبل فيروس لايك 2 والتيكرو قلنا بنولدها اساسيا الثلاثه بالاتش والثلاثه بايروس طب واللي بيسي واحد بيروس واحد بكتيريا اللي بالفيروس سايتوميجالو بايروس كان هقسمهم بكتيريا وفيروس قلت عايز البكتيريا والفايروس بس اربع اساس فيروسات هنا ما بعدناش بعيد طب والبكتيريا دي في صيغه واحده الكلاميديا جاميديا ده الاولاده يروح للعين وتعمل ايجلوج وكمان كويس ثاني الشيكوتيا من نيمونيا جاميديا ده جه توكيل من الام للنا طب هو دي له شيء بالاوريه طب واحده دي شيء الاكلات دي بس انا الاكلات إلا في دي مش اقولها دي ها ممكن احول كلمه اجالاتي الى جروب دي تطبيق اللي هي بين قوسين اجالاتي اجالاتي كلامي الاكلات هي طب هو ليه يا انا ازود بوصنه التفاعلات بتاعتنا نخليها ايش كومب او ايش استير ممتاز امه ابنه ولله رحم بي اتش 6 جيتا برون الحا اتش 3 اتش فيتايت في لاج و لاج فيتايت لاج واره كده اربع فيتايت اهو ادي الاربعه دول واحد من السيكله دي اثنين بي جيونو وجروب بي 3 و 4 واللي سيستم ده كتير يا مشرف الامان اللي جاي ايه البايبر طبعا هيقول لي كلمه زيور اللي انا اقصد اقول لك هي كلمه دورش عايزين بلغتها ايه دي دي ترانزليتيد تو ريكيوست اللي هو ده جيم سي ودي مضبوط ده بقى اللي بكلم بالهنج الهنج مضبوط يبقى ايه الهنج فكرني بالاتش تي ال بي ال بي ال اتش تي ال ميد دي 셀 اللي كلوا في نفس العيله طب ودي طبعا ماشي برضه صح طب ما ماشي بالH كده بص الH ماشيه ازاي يبقى طيب F C D H صفر طب يبقى الH الرابعه اللي هي الH اه يجي لنا هتين مش واحد الاول مين؟ الوسط ان فيشن سونيو بيوز ممكن يتنسي في البلاستر فلوش نعم امال ليه انا قلت بالصرايح ما يفرقش بالصرايح ده العجل ده امال ما قلتش برضه ان فيشن اللي عقري ينتقل بالبلاستر فلوش وتبقى عيني لكن لو ما عملتش السكاني او الصرايح للفليش بالبلاستر فلوش كده ممكن يبقى فيه بايرس موجود لو ما فيش مهلنا ننتقل بالدور لما جبنا مره في امتحان السونيو بيوز طلبنا المود سورس ميشن كانت السلاله في حاله الصح كتبت لاتروسوجي المحمل الصح طبعا يديني 2 بلس طب وهل في فايروس اخر ممكن يصاب بايبراتس اهو اسمه باير موبايل بي 19 دي بي بي في سته في بيشات 2 بلس اللي بذاكرهم اللي قلنا معايا ايه والاي في اتش تي ال في من الهيربس 2 اسمه يو بي شايفه دي فايروس برضه فايروس بي 19 طب وبكتيريا في تليفونينات دي كده والجرثومه برضو في الجرثومه المؤينه بتعمل غثا ومش مفروض انثبت بالجرثومه لكن بالاعتبار الكرونيك ديزيز وقاعد بروتين الالتهاب ده ممكن يضرب العضلات الكروت بتاخد انا بالجرثه الالوف يجيب تورشه اما والملاريا طبعا على مستوى اكبر ده الثلاث مضغوطات موجودين عند اشيائكم الايمين المضغوطه اللي في النص على بالمالاريا والتليفونيا ما يتنوش بريستونز بلس المفروض الثالثه عويصه ياخد بالك وده بيسحب مضن العيال اندر اكيبيك كوليشين اللي احنا بنستخدمه في يقلل كونتمينيشن بكتيريا العفيه البدنيه بتاع اكيد طبعا بيشتغل اندر اكيبيك كوليشين والمفروض ان هو ده طبعا انتو شايف في الشغل السنترال بتاع النظف فيطروا بالغول نظره يعني لا ينتقلوا بالله مجرد مش ايش كده وصلنا للجميع ان السوق سياء من الزمنات مين هم لسنواتك ديزيز ده سؤال انت عانيب وبنحبه جدا ويجيبه كتير وجدنا لو مش كتابه حتى من هنا سيادتك لجمعه انا نجمعيه او انا معرف يعني ايه سنواتك ديزيز يعني انتشان في احساب ترغيما اني مزه وينتقل القيزة اللي كاني انا صح طب ينتقل ازاي <تصفيق> الكونتر دي بدا اوتوميشن دي يعني راجل ادنيريا راجل فلاح راجل جزار راجل زي شخص كانه في مزرعه كده يتضمن الجيوتيك تو دائما كونفيجنال المفروض ممكن قال ما بيتعدل فيز ومعاه شويه اعراض كل الناس دي قالي كلت وهم في الطمنين يا راجل خدك على طريقه السكيم بريجن بص حط في دماغك حاجه من 2 لحد 3 ولا 4 مود اللي عندك المالي البروسيلا هي الاندرس الاندرس التنسيخ بوتياس يبقى دي نافريت كان دي بالمون اللي بينهاش كان دي الستاير اللي بينهاش نفس القصه كانت البروسيلا كده كان بينجات الملك او الانهيشن في المعمل قلنا مش كده او كونتاكت مع الانيمال يبقى دول ثلاثه موت مشاهير في الزروتيك جدا الرابع هو ان الانيمال او الارثوروبود يعض عضات انيمال بايت او الارثوروبود بايت كانوا كافتها ريجزيزي الاربو ويروس كنت نشوفها التجنيع عدد انا مش عارف تقصر من حاجة تقول من دي ماذا تأتيجي في الكتاب وليام دور بو. اول واحد المخلطة في احسن ما كانش مكتوب في احسن كان المسكيني و بعدين رحنا الاندرس و بعدين الاندرس و بعدين الاندرسي الاندرسي اللي استعمل بلين واللي بيتينيا الاوبليجيتكال اللي بتعمل هي السينوسيس فبقى عدى فتره ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش لحد ما وصلنا الاوبليجيتكال انتراسيلاري فيتز ولا او البايبيديا بالنسبه للكيط قلنا اللايم ديز لسبيركيط قلنا انديميك تايفل انديميك بيريدنسكي في في الكيط قلنا الليبتوسباير في الحالات اللي كده الاوبليجيتكال انتراسيلاري قلنا كيو فيز كونفيرا قلنا ده لازم فيفر جينيتك لو كناوت ان ملش ولا نشط او زي طب والفايرال اثو فيروس الخلايا فوتال ماوس دي تريدس فايروس اربو فايروس روبو فايروس بشكل فكيه تجميعه الملك قضى لما ثبت التينتا والتشادر الزيده تجميعه الملك ثلاثه فقط ينتقلوا في انزيمات في الدي بي والبروسيللا والكيروفي طب والباقيين اعتبروا الميلك كانه اكله او شرب كل اللي يجيب جازو الدراسه ينتقل في اوريجيني مع الماده الوراثيه يعني طغانينا ممكن طبعا مش يجلد كي كل ده ميثوناي بيروبوتشليك ولا كيروبشليك ولا كيروبشن وديوسين نازل لو كان بيجله بس في الماده ويرسينيا الانتيروكوليتك ايه المانا استاذ فوت كوليتك ايه المانا ايه المانا عبر الكبسين يجي معنا مع من الهوق يجي كده ندين حاجات الممكن تنطفي المعلومات مش بيهات اكيرا ايه المقصود الفيوشكال وور بير او الضيو في الرسم هو ايه مع دغت يحاول يتنجدك يحاول يتثبك يا اما ده يا اما مولتيكي او مولتليكي بالانيملز او الانيمالز او الحيوانات كده هو مش حجر ضروري انك تبص في الانسان لا انا ممكن احارب فرندك ممكن احارب الاقتصاد يعني ادكم مثال لحرب الحيوانات لو لا يفضلنا من جوه وقد تكون انتنس انا بنات عندها كارو ماشي مرتلمات كارو كامل بيجي او الحيوانات مثل ذي الأحيانتين انتقررت أكثر من مرة عددها حما كله عاية يوميك الحيوانات دي تعمل لص في الضروة الحيوانية ويكونوميك لص دا لما من عمرته كده وانتو يعني من 18-20 سنة كده يجينا عن طريق قناة السويس ترامت اسمهاد بلاني الروي معك على التلصة دي وقتهاده مرة جميعا والبالي الروي الكبير دوت اللي هو يخش من قناة السويس وينتشر في ثلاث محافظات اللي هم عمود القناه معليه وصعيد وسميط وكمان عليه قريبه منها الشرقيه بنخش على الشرقيه ومنها على كام محافظه من الراجل ناحيه سبع محافظات زي يا اخضر وليبس يا ابو سبعه هو يقول لك كلنا بنبص ان بقت يبقى ده برضه حرق ولا شيء ولا هذا هو قد يقول المسؤول المشكله مش في الموضوع التاني دي المشكله بقول لكم على يابها ما اعرفش دور ولا لا لو تبعت لي شورت القصه دي اكيد انا صورته بورنار الفار و هتضعب مش هتشتغل مش هتنتق إذا بيتخرج على شبابنا وظهرنا يلدك كيو فيبر لها في تنتيشنز خطيرة وصعبة لأشخاصة نونشو كيو فيبر بين الناس في لبن ودرة ودرة ده معا معروف لبن ودفر قولنا يتقعوا من صغرهم عندهم كرونيك يو فيبر المالك تتبع نقعة يعني يوحد يوحد ان ايه؟ نفرج على هاي الكورة؟ يلاقي اللعيب 3 متر كره أوروبيه بتتفرج على لعيبين لذلك قال لي تقيل عليه في لعيبه ترجيه كان اعلى اللي طاير في الشوط الاول لعيب قد كده عيب في, في اللي جت على الناضيه وضغط في لعيبه ده انا قلت لا ايه يعني مش محسوب دول لعبه على 15 ده يعني واحد كره و يعني اللعيبين اللي لاقوا يعني يلعب بالمصدر الضغط بيطلع وحته واشه كده اا صحته ام حلوه ايه ده اللي ممكن يكون ده عادي الانام لما قال اه وخرج وصلى الفجر اه في حاجات بتنتشر في الجو ولكن اللي بينتشر في الجو وكده الكرونيك كارب انكشن اندر يجروس مش هتاثر للستات انتوكس يا جماعه اللي بيشتكي انتوكس دي انت بتعمل كوبوز ليميتد مش كده لكن لو شمت ده الانتوكس ده انت لما الهيموجلوبين يشتغل سوبر انتيك ويعمل لها كوروليك لانجي ديزيز مع السيستيميك تبسيس ويخليك تبعد مقعب لها ده ويكتبسك سورها ده بشتغل فلاش ما لو حنتقلم على طرد ان انا هتشامل بسيك ده بدل ما بعثنا كورجانات نعمل أبعث لك حاجة الديك أبعث لك جنيس تشغل وقعث لك سايت إيه رحية وليه ما شعرها لما هو بينام <تصفيق> وإيه رحب بينام برد برد برد برد برد معادي لازل لما هو بينام أشمل.. أشمل.. لما هو بينات دي يعني ده مقدس ويو سيرتهم ما تتكلمتش أولاً لها انتهجر تكون سيرت وقليلاً ولا انتهجر تباكي وانتطلع عن المشتورة فيها شيرت بينات المشتورة وقليلاً وأخيراً ممكن أعمل شريتك مجديري أطلع على مايكرو جنيز لوسي الحاجة مني مش انتي جيدة كانت طلع لك طب انا ليه حصل الريشن؟ عشان ايه يا شيخي؟ ليه حصل حاجه ده؟ ايمينس او ريزيستنس، التعب الكتير اقطع ماركت دراج ريزيستنس. اقطع كده من عند السعر ده 3 دراج ريزيست. دول اقطعوا ادجريشنات دوريه ولا ال ام بي ار ماركت دراج ريزيستنس، وال ام بي ار يعني 3 دراج ريزيست. التعب ده ممكن تعمل اشيئله وتطلع الظاهر اسمه روغو غيره اشبعنا روبهم عشان بدل ما يسح استنى دكتور أنشورات مع تراني أخو يعني ثاني نرويجي الجانب إذا فتكنا مرة جانبا شاء الله بخصوها سنمراش فيبر بايوس يعنش انت بقى راشة جاليه بالمرخ كان ذرع أو استفدنا عبد بلادين أو دلاوس الضرب التعديل التدامن لو ما ادرناش على الكاتجوري الثلاثة نخليها إيه لها بص المسج الأخيرة دي بص إيش عشان شاتك مضيرة النهاردة نخليها بصن الممسيحي حب الزوالجينية ليه للا الظروفة إما كانتش كاتيغوري ميو ديو سين فلتكون مصد موسينة شان رائعة ديه متاكوري ميوكي جيار بوكي <تصفيق> شكراً شكراً